يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرط بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفت بني إسرائيل عنه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 قَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدۡ قَضَىٰ رَبُّنَا وَنَكُونَ عَلَيۡهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ